بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن عشر من مجال السماع كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس فدعاه ملكلامية للشيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم معه الربساطي يقول رحمه الله الأجل السابع أن ما به يعلم أنه بد لكل موجود في الخارج من صفة وخاصة ينفصل بها ويتميز بها عما سواه يعلم به أنه بد لكل موجود من حد ومقدار ينفصل به عما سواه. إذن كل موجود فلابد له من صفة تخصه وقدر يخصه وليس المراد بالحد هنا الحد النوعي فإن ذاك هو القول الدهل على المحدود هو كلي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه وإذا أجد بالحد نفس المحدود وحقيقته فليس في الخارج محدود كلي بشرط كونه كليا بل يقال حقيقة هذا تشبه حقيقة هذا فالحدود على هذا تتشابه وتتماثل إذا عني بها حقيقة الموجودات الخارجية ولا بد لكل موجود من هذه الحدود والحقائق كما ذكرنا وتقدير موجود قائم بنفسه ليس له صيفة ولا قدر هو الذي يراد بالكيفية والكمية كتقدير موجود ليس قائما بنفسه ولا بغيره وهو الذي يراد بالعرض والجوهر ولهذا كان السلف والإمة يقولون إن الكيف غير معقول وغير معلوم ويقولون إن لله عز وجل حدر لا يعلمه إلا هو فهم دائما ينفون علم العباد بكيفية الرب وكيفية صفاته وبحده وحد صفاته لا ينفون ثبوت ذلك في نفسه بل ينفون علم نابع يميل هذا أن الذي قاله أئمة أهل الكلام في الصفات يقال مثله في القدر. قال الأستاذ أبو المعالي ذهب قدماء معتزلة إلى أن حقيقة الإله قدمه وذلك أخص وصفه وقال بعضهم حقيقته وجوب وجوده وقال أبو هاشم أخص وصف الإله به حال هو عليها يوجب كونه حيا عالما قادرا قال فهذا قول موهم لا بيان له قال وأما أصحابنا فقال بعضهم حقيقته تقدسه عن مناسبة الحوادث في جهة الاتصالات وقال بعضهم حقيقته غناه. وقال بعضهم حقيقته قيامه بنفسه بلا نهاية قال وهذه العبارات تشير إلى نفي الحاجة وقال الأستاذ يعني أبا إسحاق حقيقة الإله صفة تامة اختطت له التنزه عن مناسبة الحلثان قال أبو البحالي وهذا أيضا فيه إبهام لأنه يلقى من صفة النفي إثباتا قال وحكى القاضي أبو جعفر السمناني عن القضي أبو بكر حقيقة الإله لا سبيل إلى إدراكها هذا الأوان قال وسنعود إلى هذا في كتاب الإدراكات قال وكان شيخنا أبو القاسم القشيري يقول هو الظاهر بآياته الباطن فلا سبيل إلى درك حقيقته وقال الأستاذ أبو البعالي لا شك في ثبوت وجوده سبحانه وتعالى فأما الموجود المرسل من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال لكن ليس يتطرق اليها العقول ولا هي علم هجمي ولا علم مبحث عنه إن لا نقول إن حقيقة الإله لا يصح العلم بها فإنه سبحانه وتعالى يعلم حقيقة نفسه وليس للمقدور الممكن من مزايا العقول عندنا موقف ينتهي إليه ولا يمتنع في قضية العقل مزية لو وجدت لقطوة العلم بحقيقة الإله قلت المقصود هنا أنه بين امتناعي أن يكون وجوده مرسلا وهو المطلق من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره وأنه يعلم تلك الحقيقة وجوز أن يعلمها العباد وأما الذي أحال عليه في كتاب الإدراكات فإنه قال في باب الرؤية فصل قال درار بن عمرو إن الباري يستحيل أن يدرك بالحواس الخمس ولكن يجوز أن يخلق الله تعالى لاهل الثواب حاسة سالسة تخالف الحواس الخمس فيدركونه بها ثم قال هذا الرجل لله عز وجل مائية لا يعلمها في وقتنا إلا هو ثم تردد فقال مرة لا يصح أن يعلم مائية الرب تعالى في الدنيا والعقبى غيره وقال مرة بل يعلمها من يدرك الرب تعالى ويراه وهو سبحانه رأي نفسه عالم بمائيته ونحن إذا رأيناه على ابن قال القاضي أبو بكر الحاسة قد تطلق والمراد بها الإدراك يقال أحس فلان الشيء إذا أتركه وقد يراد بها الجارحة فإذا أراد ضرار بالحاسة الجارحة والبنية المخالفة لبقية الحواس شاهدا فقد سبق الرد على من قال الإدراك مفتقر إلى بنية وإن زعم أن الإدراك هو الذي أثبته خارج من قبيل الإدراكات إلا أنه مخالف لها لمخالفة متعلقه متعلق الإدراكات فهذا صحيح ولكنه أخطأ في تسميته سادسا وإن هو أو ما فيما ذهب إليه الاختلاف الإدراكات فتخرج الإدراكات شاهدا على الخمس والخمسين فلقضي فلو قال قائل فما مذهب الرجل قلنا مذهبه إثبات الرؤية وبشرط بنية سادسة وصرف الحاسة إلى البنية وبشرط بنية سادسة وصرف الحاسة إلى البنية والتأليف دون الإدراك قلت الحست يراد بها الإدراك ويراد بها العضو البدرك ويراد بها القوة التي في العضو والثالث يجوز أن يراد به البنية والتأليف ويجوز أن يراد به القوة ويجوز أن يراد به الادراك اي يخلق جنسا من رؤية مخالف للجنس الموجود في الدنيا وهذا من جنس قول هؤلاء الذين يقولون يرى لا فيجهよう وليس المقصود هنا ذلك قالوا أما المائية التي اثبتها فقد صار إلى إثباتها بعض الكرمية ولم يسلكوا في ذلك مسلك ضرار فإنه من نفات الصفات وان عنا بها صفة نفسية وحالا فهو مذهب أبي هاشم فإنه صار إلى أنه سبحانه وتعالى في ذاته على صفة وحالة وهي أخص صفاته وبها يخالف خلقه وهذا تصريح بمذهب ضرار ما اختلفنا في عبارة فإن أبا هاشم سماها خاصة وسماها ضرار مائية وقد ردتنا على أبي هاشم المذهب في إثبات الأحوال. وقال القاضي أبو بكر لا بعد لا بعد عندي فيما قاله ضرار. فإن الرب سبحانه وتعالى يخالف خلقه بأخص صفاته. فيعلم على الجملة اختصاص ربي بصفة يخالف بها خلقه ولا سبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والعدم. ولا شك في امتناع صرفها إلى الصفات المعنوية. فهذا أخص ما يقال في ذلك. قال وقد تردد القاضي في أن الذين يرون الله في الدار الآخرة هل يعلمون تلك الصفة التي يسميها أخص وصفه وسمها ضرار مائية أم لا فمرة قال يعلمونها ومرة قال لا يعلمها أحد إلا الله قال وقد قدمنا من مذهب الأستاذ أبي إسحاق أنه أوجب الله صفة توجب التقدس عن الأحياز والجهات والانفراد من عوة الجلال فإنا نعلم أنه ليس من قبيل ما نشاهده من الجواهر والأعراض وأنه مما لا يتصور في الأوهام ولسنا نعني ليس في العالم ولا خارج العالم نفي وجوده تعالى كما نسبتنا إلى ذلك المجسمة وإنما نعني به إثبات وجود غير محدود بوجه ومن أثبت الله حدا ونهاية من وجه فيلزمه إثبات النهاية من سائر الجهات فإن قبر القائل إنه في العالم أو خارج العالم يقتضي حدا ونهاية يصح لأجلهما عليه الدخول في العالم أو الخروج منه وقال بعض المتكلمين أخص وصفه وجوب وجوده وقال بعض أصحابنا أخص وصفه قيامه بنفسه مع انتفاء النهاية والحجمية وهذا معنى قول الأستاذ ولم ينقل عن شيخنا أبي الحسري رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في ذلك شيء قير أنه قال إنما ينفرد الرب سبحانه عن الأغيار بالهيئة وهي قدرته على الاختراع واستحقاقه نعوة الجلال وذكر الأستاذ أبو بكر في كتاب الانتصار عن بعض الأصحاب أنه قال لله سبحانه وتعالى مائية ثم فسرها بصفاته التي تفرد بها عن المخلوقات من العلم المحيط والقدرة الكاملة والإرادة النافذة وغير ذلك من تقدسه عن سمات الحدث ومن الكرمية من أثبت لله كيفية ومائية فإن عنوا بالمائية ما أشار إليه القاضي والأستاذ وما أرهم يريدون ذلك فيبقى بيننا وبينهم الاختلاف في الاسم. فنحن نقول المائية تختضي الجنس والكيفية تختذ الكمية والشكل ويتعالى الله عن ذلك فإنه ليس نوع لجنس ولا جنس لنوى بل هو الأحد الصمد قلت ليس هذا موضع وسط الكلام على هذا فإن قوله المائية تقتضي الجنس إنما يعني أن يكون له ما يجانزه أي يماثله في حقيقته وليس الأمر كذلك فان من أثبت له مائيه وهي الحقيقة التي تخصه ويمتاز بها عن غيره لم يلزمه أن تكون تلك المائية من جنس المائيات كما أن الذين يطلقون عليه اسم الذات لا يلزمهم أن تكون ذاته من جنس سائر الذوات وإن فسر ذلك بثبوت قدر ما يتفقان عليه وإن فسر ذلك بثبوت قدر ما يتفقان فيه فهذا لابد منه على كل تقدير ونفض الجنس فيه عدة صلاحات فإن فسر بما يوجب مثل لله فهو منتفع وإن فسر بالحد اللغوي الذي هو مدلول الأسماء المتواطئة والمشككة كما في اسم الحي والعليم والقدير ونحو ذلك من الأسماء فهذا لابد منه باتفاق أهل الإثبات والنزاع في ذلك معروف عن الملاحدة ومنضاءهم ونفي ذلك تعطيل محض. وأما قوله الكيفية تقتضي الكمية والشكل فإنه إن أراد أنها تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين أثمتوا الكيفية إنما أرادوا الصفات التي تخصه كما تقدم وإذا كان هذا مستلزما للكمية فهو الذي يذكره المنازعون أنه ما من موصوف بصفة إلا وله قدر يخصه وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر بل يقولون لا نعلم الكيفية ويقولون لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر كيفيته ببل بل كما قال الشريف أبو علي ابن أبي موسى وأبو الفرج المقدسي وغيرهما وهو موافق لقول السلف رضي الله عنهم والأئمة كما قال لا يعلم كيف هو إلا هو كما قال مالك فالسواء معلوم والكيف مجهول وامثال هذا كثير في كلامهم، ومنهم من ينفي ذلك ويقول لا ما هي له فتَعْدِري في مقال ولا كيف، فيخطر على بال، وهذا قول ابن عقيل وغيره، وهذا موافق، وهذا قول ابن عقيل وغيره، وهذا موافق لقول نوفات الصفات، فقد تبين أن الأقوال في وجود الحق على مراتب فمن قال إنه وجود مطلق، فقوله باطل بالبديهة. ومن قال إنه يتميز بصفات سلبية مثل امتناع عدمه ونحو ذلك فهو نظيره بل هو هو ومن قال يتميز ببعض الصفات المعنوية كعلمه وقدراته غير له وإن يختص بذلك لكن لا بد له من ذات موصوفة بتلك الصفات وأن تكون تلك الذات لها حقيقة في له لها حقيقة في نفسه يتميز بها عن سائر الحقائق وأن القول الرابع وهو أن له حقيقة يختص بها هو الصواب ومعلوم أن الموجود ينظر في نفسه وفي صفته وفي قدره وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته أيضا فإذا علم بصريح العقل أنه لا بد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز بها ولا بد له من صفات تختص به لا يشركه فيها أحد فيقال وكذلك قدره فإن الموجود لا يتصور أن يكون موجودا إلا بذلك ودعوى وجودي موجود بدون ذلك دعوى تخالف البديهة والضرورة العقلية ولذلك حكموا على من نفى ذلك بالتعطيل لأنه لازم قوله وإن كان لا يعلم لزومه والتحقيق أنه جمع في قوله بين الإقرار بما يستلزم وجوده والإقرار بما يستلزم عدمه فهو مقر به من وجه منكر له من وجه متناقض من حيث لا يشعر ولهذا يقول المشايخ العارفون إن هؤلاء المنكرين لا تتنور قلوبهم ولا يفتح عليها ولا نولون زينة أولياء الله تعالى الكاملين لما عندهم من الجهود والإنكار المانع لهم من حقيقة معرفة الله تعالى ومحبته والقرب منه فإنهم التزموا التكذيب بالحق الذي تقربهم معرفته وقصده إلى الله تعالى ففلاتهم من معرفة الله وقصده والتقاطب إليه بقلوبهم ما به ينالون ولايته التي نعت بها أولياءه المتقين الكاملين وإن كانوا قالوا من ذلك بحسب ما عندهم من الإيمان والتقوى الوجه الثامن أنه قثبت بالسنة المتواترة وبالاتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام الذين أتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأفصار عيانا عيانا وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما ذلك مذكر في مواضعه والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متوترة في الصحاح والسنن والمسانيد وقد اعتنى بجمعها أئمة مثل الدار القطني في كتاب ضؤية وأمين عام الأصبهني وأبي بكر الآجري وطوائف كثيرون وفي الصحيحين نحو عشرة أحاديث فيها نحو عشرة أحاديث فيها أن رؤية الأبصار ليست ممتنعه والجهمية الذين يدخلون في هذا الاسم عند السلف كالمعتزله والنجارية والفلاسفة ينكرون الرؤية ويقولون لأن ذلك يستلزم أن يكون بجهة من الرأي وأن يكون جسما متحيزا وذلك منتفن عندهم ومسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية، حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتاب في الكتب في الإثبات ويقولون كتاب الرؤية والرد على الجهمية، وكذلك الأحاديث التي تنكرها الجهمية من أحاديث الرؤية وما يتبعها، ويعدون من أنكر الرؤية معطلة. هل خلل في كتاب السنة؟ أخبرني حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول وأدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا أحاديث الرؤيا وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكنين لذلك ولا مرتبين قال وسمعت أبا عبد الله يقول القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤيا قال وسمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة ونحن نقول إن الله يرى لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقالت تعالى لموسى فإن استقرّ مكانه فسوف تراني فأخبر الله تعالى أنه يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر راه جرير وغير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم يخلق به رب. وإن الله يضع كنفه على عبده فيسأله ماذا عملت هذه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى صحيحة عن الله تعالى أنه يرى في الآخرة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله يرى في القيامة وقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فثبت أن الله يسمع ويبصر وقال الله تعالى يعلم السر وأخفى وقال إنني معكم أسمع وأرى وقال أبو عبد الله فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخدار مقالة من نفسه وتأول رأيه فقد خسر قسرانا مبينا وسمعت أبا عبد الله يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تبعوا إلا قتل وروي عن يعقوب بن بختان أنه سمع أبا عبد الله يقول صارت محبتهم كفرا صراحا يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة وسمعته يقول كفرهم ضروب وعن حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إن الله لا يرى في الدنيا ويررا في الآخرة ثبت في القرآن وفي السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وقال الامام ابو سعيد عثمان بن سعيد في نقضه على الجهمي المريسي العنيد في مفتو على الله تعالى في التوحيد ثم انتدب المريسي الضال المريسي الضال لرد ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيه عن في قوله عليه السلام انكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر فأقر الجاهل بالحديث وصححه وثبت روايته على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسمج تفسير ولو قد رد الحديث اصلا كان أوعذر له من تفاسيره هذه المقلوبة التي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم ولا من أهل العربية فالدعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضامن في رؤيته تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما لا تشكون في القمر أنه قمر لا على أنه أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار قال وليس على معنى قول المشبهة دي فقوله ترون ربكم تعلمون أن لكم ربا لا تعتريكم فيه الشكوك والرياب ألا ترون أن الاعمى يجوز أن يقال ما أبصره أي ما علامه وهو لا يبصر شيئا ويجوز أن يقول الرجل نظرت في المسألة وليس المسألة جسم ينظر إليه فقوله نظرت فيها رأيت فيها فتوهمت المشبهة رؤية جاهرة وليس ذلك من جهة العيان فيقال لك أيها المرزي أقررت بالحديث وثبتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الحديث بحلقك لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن التفسير بالحديث فأضحه ولخصه فجمعهما جميعا إسنادا واحدا حتى لم يدع لمتأول فيه مقالا فأخبر أن رؤية العيان نصا كما توهم هؤلاء الذين سميتهم بجهلك مشبهة فالتفسير فيه ماثور مع الحديث وأنت تفسر بخلاف ما فسره رسول صلى الله عليه وسلم من غير أثر تأثيره عمن هو أعلم منك فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثيره إلا عمن هو أجهل منك وأضل أليس قد أكررت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم لا تضامون فيه كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر؟ يعني معينة قلت وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته وهذا التفسير مع ما فيه من معاندة رسول محال باطل خارج عن المعقول لأن الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة وكل مؤمن وكافر يعلم يومئذ أنه ربهم لا يعتريهم في ذلك شك فيقبل الله ذلك من المؤمن ولا يقبله من الكافرين ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به فما فضل, فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب إذ مؤمنهم وكافرهم لا يعتريه في ربوبيته شك أوما علمت أيها المرسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافرا ومصيره النار أبدا ولن ينفعه الايمان يوم القيامه بما يرى من آياته إن لم يكن آمن به من قبل فما موضع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة اذ كل مؤمن وكافر في يومئذ سواء عندك اذ كل لا يعتليه في شك فيه شكر ولا ريبة أو لم تسمع أيها المرسي قول الله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فقد أخبر تعالى الكفار أنهم به يومئذ موقلون، فكيف المؤمنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوه هل نرى ربنا تعالى وقد علموا قبل أن سألوه أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريب أو لم تسمع ما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يقال في تفسيره إنه طلوع الشمس من مغربها فإذا لم ينفع الرجل إيمانه عند الآيات في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله تعالى فعقل أيها المريسي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخرة بحلقك أما إدخالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حقق من رؤية الرب تعالى يوم القيامة قوله لا تدرك الأبصار فإنما يدخل على من عليه نزل وقد عرف ما أراد الله تعالى به وعقل فأوضحه تفسيرا وعبره تعبيرا ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ يعني في الدنيا فقال نور ان أراها رواه الحوضي وغيره عن يزيد بن إبراهيم عن قتارة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معنى قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار في الحياة الدنيا فحين سئل عن رؤيته في المعاني قال نعم جهره كما ترى الشمس والقمر ليله البدر ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ادعيت والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ تتوهم في رؤية الله جهره انها كرؤيه الشمس والقمر ثم تدعي انه من توهم من, سم من سميتهم بجهلك مشبها فرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواك اول مشبهه اذ شبه رؤيته برؤيه الشمس والقمر كما شبهه هؤلاء المشبهون في دعواك واما علوطتك التي قال بها جهال اصحابك في ضئية الله يوم القيامه فقلت الا ترى ان قوم موسى حين قالوا ارنا الله جهره اخذتهم الصاعقه وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتهم الصاعقه وقالوا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا فدعيت أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وعبهم بسؤالهم الرؤية فيقال لهذا المرسي تقرأ كتاب الله تعالى وقلبك غافل عن ما يطلع عليك فيه ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا الحافة فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة ولكن في الدنيا وقد سبق, الله وقد سبق من الله القول بأنه لا تدركه الأبصار أبصار أهل الدنيا فأخذتهم الصعقة بظلمهم وسؤالهم ما حضره على أهل الدنيا ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم لم تصبهم تلك الصعقة ولم يقل لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذ سألوه لنرى ربنا يوم القي لا تضارون في رؤيته فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك بل حسنه لهم وبشرهم بشرى جميلة كما رويت أيها المرجسي عنه وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه فقال عز من قائل وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره وقال الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى أن قال وقد فسرنا أمر الرؤية وروينا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه في الجهمية وروينا منها صدرا في صدر هذا الكتاب أيضا فالتمسوها هناك وأعرض ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تنكشف لكم عورة كلام هذا المرسي وضلال تأويله ودحوض حجته إن شاء الله تعالى وهو في الكتاب الأول الذي أحال عليه ذكر في ذلك عدة من الأحاديث والاثار مثل حديث جرير وأبي هريره وأبي سعيد المشهورين الطويلين وهذه في الصحيحين ومثل حديث صهيب في قوله تعالى للذين احسنوا الحسن وزيادة وحديث أبي موسى وجابر في الورود وهذه في صحيح مسلم ومثل حديث ابن عمر في الدجال وعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت وهذه الألفاظ في الصحيح وذكر حديث أبي بكر الصديق المرفوع وحديث عبارة في الدجال وحديث ابن الحسين عن بعض الصحاب وحديث ابن عباس وحديث أنس في يوم المزيد وحديث عمار بن ياسر الذي فيه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وحديث عن ابن عمر في النظر وهذه الأحاديث في السنن والمسانيد وذكر الآثار عن الصديق وحديفة وأبي موسى وأبن أبي ليلى والضحاك وعامر بن سعد في تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله تعالى وذكر قول أبي موسى فكيف بكم إذا رأيتم الله جهره وذكر أيضا النظر إليه عن عمار وأنس والضحاك وعكريمة وكعب وعمر بن عبد العزيز والذي تركه من ذلك أكثر مما رواه ثم قال أبو سعيد فهذه أحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه من مشايخنا ولم يزال المسلمون قديما وحديثا يرغونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها ومن أنكرها من أَهْلِ الزَّيْغِ نسبه إلى الضلال بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثوابهم الله تبارك وتعالى في أنفسهم النظر إلى وجه الله خالقهم يوم القيامة حتى ما به شيئا من نعيم الجنة قال وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وذكر كلاما طويلا في تقرير الرؤية والجواب عن شبه النفاة إلى أن قال وقال بعضهم إن لا نقبل هذه الأثار ولا نحتج بها قلت أجل ولا كتاب الله تعالى تقبلون رأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرن بعد قرن قالوا نعم قلنا فحسبنا بإقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولها العلماء والفقهاء فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبت الآثار كلها فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثار وقد علمتم إن شاء الله تعالى أنه لا يستدرك سنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانين على ما فيها من الاختلاف وهي السبب إلى ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم في ريدهم بعد كتاب الله تعالى منها يقتبسون العلم وبها يقضون وبها يفتون وعليها يعتمدون وبها يتزينون يورثها الأول منهم الآخرة ويبلغها الشاهد منهم الغائبة احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها يحلون بها حلال الله تعالى ويحجبون بها حرامه ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وعكامه ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى فمن رغم عنها فإنما يرغب عن آثار السلف يهدهم ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتأول كلام الله برأيه خلاف ما على الله به فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من أثرهم واقتبسوا الهدى في سبيلهم وارضوا بهذه الأثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم فالعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم بل أضل وأجل ولا يمكن الاقتداء بهم إلا بتبعي هذه الأثار على ما تروى فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين وقال الله ويتبع غرس بالمؤمن والله ما تولى ونصره جهنم وساءت نصيرا فقال قائل منهم لا بل نقول بالمعقول قلنا هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم تيه لا مخرج لكم منه لأن المعقول ليس لشيء محدود موصوف عند جميع الناس فيقتصر عليه ولو كان كذلك لكان راحة للناس ولقلنا به ولم نعد ولم نعد ولكن الله تبارك وتعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم فوجدنا فرقكم معشر الجهميه في المعقول مختلفين كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها فحين رأينا المعقول اختلفنا اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء رأينا أرشد الوجوه واهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يتفرقوا فيه ولم تظهر فيهم البدع والاهواء الحائلة عن الطريق فالمعقول عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقهم إلا هذه الأثار وقد انسلختم منها وانتفيت منها بزعمكم فأنها تهتدون قلت كلام السلف والأيمة كثير في مسألة الرؤية وتقرير وجودها بالسمع وتقرير جوازها بالعقل وتقرير أن نفي جوازها مستلزم للتعطيل وقد نبه السلف ومتكالمة الصفاتية على ما هو معلوم بالمعقول أنه من قال إنه لا يمكن رؤيته فقد لزمه أن يعطله ويجعله معدومة لأنه إذا كان موجودا جازت رؤيته ثم يناسونها طريقان. أحدهما وهي طريقة أبي محمد بن كلاب وغيره كابن الحسن بن الزاغولي أن كل ما هو قائم بنفسه فإنه تجوز رؤيته. ولم يلزم ذلك في سائر الأعراض والصفات. والثانية وهي طريقة أبي الحسن الأشعري ومن اتبعه. وقد سلكها القضي أبو يعلى وغيره أن كل موجود تصح رؤيته سواء كان قائما بنفسه أو قائما بغيره وقد قرر ذلك بطرق منها ما هو غير بين ويهرد علي أسئلة والتزم لأجل ذلك لوازم يظهر فسادها وقد بيّذنا في غير هذا الموضع كيف تغير الطريقة العقلية في ذلك على وجه يفيد المرصود ولكن نشير هنا إشارة فنقول معلوم أن الرؤية تتعلق من موجود دون المعدوم ومعلوم أنها أمر موجود محظل لا يسيطر فيها أمر عدمي كذوق الذي يتضمن استحالة شيء من المذوق وكالأكل والشرب الذي يتضمن استحالة المأكل والمشروب ودخوله في مواضع من الآكل والشارب وذلك لا يكون إلا عن استحالة خلق، وإذا كانت أمرا وجودية معضا ولا تتعلق إلا بموجود فالمصح لها الفارق ما يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته إما أن يكون وجودا معضا أو متضمنا أمرا عدمية وثاني باطل لأن العدم لا يكون له تأثير في الوجود المحض فلا يكون سببا ولا يكون أيضا شرطا أو جزءا من السبب الا أن يتضمن وجودها فيكون ذلك الوجود هو المؤثر في الوجود ويكون ذلك العدم دليلا عليه ومستلزما له ونحو ذلك وهذا من الأمور البينة عند التأمل ومن قال من العلماء أن العدم يقول علة للأمر الثوتي أو جزء علة أو شرط علة فإنما يقول ذلك في قياس الدلالة ونحوه مما يستدل فيه, فيه بالوصف على الحكم لا يقوله أحد إن نفس لا يقول أحد ان نفس العدم هو المقتضي الوجود ولا يقول إن الوصف المركب من وجود وعدم من هما جميعا مقتضيان للوجود المحب وشروط العلة هي من جملة أجزاء العلة التامة وإذا كان المقتضي لجواز الرؤية والمصح للرؤية والفارق بينما تجوز رؤيته ما لا تجوز إما أن يكون وجودا محضا فلا حاجة بين إلى تعين، سواء قيل هو مطلق الوجود أو القيام بالنفس أو بالعين بشرط المقابلة والمحاذاة أو غير ذلك مما يقال إنه مع وجوده تصح الرؤية ومع عدمه تمتنع. لكن المقصود أنه أمور موجودية وإذا كان كذلك فقد علمه فقد علم أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود إذ وجوده هو الوجود الواجب ووجود كل بسواه هو من وجوده وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية المحضة فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال الوجود وحينئذ فيكون الله وله المثل الأعلى أحق بأن تجوز رؤيته لكمال وجوده ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع التحديق في شعاع الشمس بل كما لا يطيق الخفاش أريها، لا لامتناع رؤيتها بل لضعف بصره وعجزه كما قد لا يستطيع سماع الأصوات العظيمة جدا لا لكونها لا تسمع، لا لكونها لا تسمع بل لضعف السمع وعجزه ولهذا يحصل الكثير من الناس عند سماع الأصوات العظيمة ورؤية الأشياء الجليلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك، مما سببه ضعفه عن الرؤية والسماع. لا لكون ذلك الأمر مما يمتنع رأيته وسماعه ولهذا وردس الأخبار في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وغيره بأن الناس إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجز والله سبحانه وتعالى قادر على أن يقويهم على ما عجزوا عنه وتمام بسط هذا وتقريره له موضع آخر وإنما المقصود أن نقول إذا ثبتت رؤيته فمعلوم في بدائه العقول أن المرئي القائم بنفسه لا يكون إلا بجهة من رأيه وهذه الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فأخبر أن رؤيته كرؤية الشمس والقمر وهما أعظم المرئيات ظهورا في الدنيا وإنما يراهم الناس فقاهم بجهة منهم لا بل من المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ممتنع في بدائه العقول وهذا مما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم من السلف والائمه وأهل الحديث والفقه والتصوف وجماهير أهل الكلام المثبتة والنافية والفلاسفه وإنما خالف فيه فريق من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من الفقهاء كما قد وافقهم القاضي أبو يعلى في المعتمد هو وغيره ويقولون ما قاله أولئك في رؤية إنه, لا يرى, إنه يرى لا في جهة ويلتزمون ما اتفق أهل العقول على أنه من الممتنع في بدائه العقول بل يقولون إن المعلوم ببدائه العقول أنه لا يرى إلا ما هو متحيز أو قائم بمتحيز ومن ادعى رؤية ما ليس بمتحيز ولا قائما بمتحيز فقد خرج عن ضرورات العقول باتفاق عقلاء بني آدم من جميع الطوائف إلا هذا الفريق الذي اتفق الناس على تناقضهم فإن موافقيه من الجهميه الفلاسيفة والمعتزله ونحوهم على امكان وجود موجود ليس بمتحيز ولا حال فيه وعلى امكان معرفة ذلك بالعقل وإن كانوا عند جمهور الوقلاء مخالفين لضرورة العقل فإنهم لا يوافقونهم على أن من كان كذلك فإنه يرى بل هؤلاء يوافقون جمهور الوقلاء لأن ما لا يكون متحيزا ولا حالا في متحيز لا يمكن رؤيته حتى إن ائمه أصحاب الأشعري المتأخرين كابي حامد وابن الخطيب وغيرهما لما تأملوا ذلك عادوا في ضوئه إلى قول المعتزله أو قريب منه وفسرها بزيارة العلم كما يفسروها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم وهذا في الحقيقة تعطيل الرؤية الثابتة بالنصوص والإجمع المعلوم جوازها بدلائل المعقول بل المعلوم بدلائل المعقول امتناع وجود موجود قائم بنفسه لا يمكن تعلقها به لكن هؤلاء المثبتة الذين وافقوا عامة المؤمنين على إمكان رؤيته وانفردوا عن الجماعة بأنه يرى لا فوق الرأي ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا في شيء من جهاته هم قد وافقوا أولئك الجهمية في وجود موجود يكون كذلك فموافقتهم لهؤلاء في إمكان وجود موجود بهذا الوصف أبعد عن الشرع والعقل من قولهم تمكن رؤية هذا الموجود ولهذا تنكر الفيطر وجوده أعظم مما تنكر رؤيته بذغدير وجوده كما قد ذكرنا أن قولهم هو فوق العرش وليس بجسم اقرب من قولهم لا داخل العالم ولا خارجه وهذا ايضا مما عظم فيه انكار المدعين للجمع بين الشريعه والفلسفه كالقضي أبو الوليد بن رشد الحفيد فإنه قال في كتابه الذي سماه مناهج الأدلة في الرد على الأصولية وقال ما ذكرناه عنه قبل هذا في مسائل الجسم ومسألة الجهة وزعم ما ذكرناه عنه إلى قوله ولذلك اضطررنا نحن أيضا إلى وضع قول في موافقة الحكمة للشريعة قال وإذا تبين هذا فلنرجع إلى حيث كنا فنقول إن الذي بقي علينا من هذا الجزء ومن المسائل المشهورة هي مسألة الرؤية فإنه قد يظن أن هذه المسألة هي بوجه ما داخلة في هذا الجزء يعني في الجزء المتقدم يعني جزء التنديه فإنه تكلم في التنزيه بعد تكلمه في الصفاد الثبوتية وقال فإنه قد يظن أن هذه المسألة هي بوجه ما داخلة في هذا الجزء المتقدم لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولذلك أنكرها المعتزلة وردت الآثار الواردة في الشرع بذلك مع كثرتها وشهرتها فشنع الأمر عليهم والسبب في وقوع هذه الشبهة في الشرع أن المعتزلات لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحانه وتعالى واعتقدوا وجوب التصريح بها لجميع المكلفين وجب عندهم إذا انتفات الجسمية أن تنتفي الجهة وإذا انتفات الجهة انتفات الرؤية إذ كل مرئي في جهة من الرأي فالصر لهذا المعنى إلى رد الشرع المنقول وأعلّوا الأحاديث أنها أخبار أحادي وأخبار الأحادي لا توجب العلم مع أن ظاهر القرآن معارض لها أعني قوله لا تدرك الأبصار وأما الأشعرية فرام الجمع بين الاعتقادين أعني بين انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم بالحس فعسر ذلك عليهم ولجأوا في ذلك إلى حجج سوفوا صطئية الحجج التي توهم أنها حجج وهي كاذبة وذلك أنه يشبه أن يكون في الحجج ما يوجد في الناس، يعني أنه كما يوجد في الناس الفاضل التام والفضلة، فيوجد فيه من هو دون ذلك في الفضل، ويوجد فيهم من يوهم أنه فاضل وليس بفاضل، وهو المراء. وكذلك الأمر في الحجج. أعني أن منها ما هو في غاية اليقين، ومنها ما هو دون اليقين، ومنها حجج مراءية، وهي التي توهم وهي التي توهم أنها يقين وهي كاذبة، والأقاويل. التي سلكها الأشعرية في هذه المسألة منها أقويل في دفع منها أقويل في دفع هذه المعتزلة ومنها أقويل لهم في إثبات جواز الرؤية لما ليس بجسم وأنه ليس يعرض من فرضها محال. فأما ما عاند به قول المعتزلة أن كل مريٍّ فهو في جهة من الرأي فمنهم من قال إن هذا إنما هو حكم الشاهد لحكم الغائب. وإن هذا الموضع ليس هو من المواضع التي يجب فيها نقل حكم الشاهد إلى الغائب وإنه جائز أن يرى الإنسان ما ليس في جهة إذا كان جائزا أن يرى الإنسان بالقوة المبصرة نفسها دون عين وهؤلاء اختلاط عليهم إدراك العقل مع إدراك البصر فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس في جهة أعني في مكان وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أنه أن من شرطه أن يكون في المرئي منه في جهة أعني في مكان ولا في كل جهة فقط بل في جهة ما مخصوصة ولذلك ليست تتأتى الرؤية بأي وضع ان اتفق أن يكون البصر من المرئي بل بأوضاع محدودة وشروط محدودة أيضا وهي ثلاثة أشياء حضور الضوء والجسم الشفاف, المد... الشفاف المتوسط بين البصر والمبصر وكون المبصر ذا, وكون المبصر ذا الوان ضرورة والرد لهذه الأمور البعروفة بنفسها في الأبصار هو رد للأوائل المعلومة بالطبع للجميع وإبطال لجميع علوم المناظر والهندسة وقد قال القوم عن الأشعرية إن أحد المواضع التي يجب أن ينقل فيها حكم الشائد إلى الغائب هو الشرط مثل حكمنا أن كل عالم حي لكون الحياة تظهر من الشاهد شرطا في وجود العالم وإن كان ذلك قلنا لهم وكذلك يظهر في الشهد أن هذه الأشياء هي شروط في الرؤية فألحق الغائب منها بالشاهد على أصلكم وقد رمى أبو حامد في كتابه المعروف بالاختصاد أن يعاند هذه المقدمة أعني أن كل مرئي في جهة من الرأي بأن الإنسان يبصر ذاته في المرأة يصر ذاته في المرآة وأن ذاته ليست منه في جهة غير جهة مقابلة وذلك أنه لما كان يبصر ذاته وكانت ذاته ليست تحل في المرآة التي في الجهة المقابلة فهو يبصر ذاته في غير جهة وهذه مغالطة فإن الذي يبصر هو خيال ذاته فقط والخيال منه هو في جهة إذا كان الخيال في المرآة والمرآة في جهة وأما حجةهم التي أتوا بها في إمكان رؤية ما ليس بجسم فإن المشهور عنهم في ذلك حجتا أحدهما وهي أشهر عندهم أشهر عندهم ما يقولونه من أن الشيء لا يخلو أن يرى من جهة أنه متلون أو من جهة أنه جسم أو من جهة أنه لون أو من جهة أنه موجود وربما عدت جهات أخرى غير هذه الوجوه. ثم يقولون وباطل أن يرى من قبل أنه جسم إذا لو كان ذلك كذلك لم أروي ما هو غير جسم وباطل أن يرى من قبل أنه ملون إذا لو كان كذلك لم أروي وباطل أن يرى لمكان أنه لون إذ لو كان ذلك كذلك لما رؤي الجسم قالوا وإذا بطلت جميع هذه الأخسام التي تتواهم في هذا الباب فلم يبقى أن يرى الشيء إلا من قبل أنهم وجود والمغالطة في هذا القول بينها فإن المرئي منهما هو مرئي بذاته ومنهما هو مرئي من قبل المرئي بذاته من قبل المرئي بذاته وهذه حال اللون والجسم فإن اللون مرئي بذاته والجسم مرئي من قبل اللون ولذلك ما لم يكن له لون لم يبصر ولو كان الشيء إنما يرى من حيث هو موجود فقط لوجب ان أن تبصر الأصوات وسائر المحسوسات الخمس فكان يكون البصر والسمع وسائر الحواس الخمس حاسة واحدة وهذا كله خلافة خلاف ما يعقل وقد اضطر المتكلمون لمكان هذه المسألة وما أشبهها أن يسلموا أن الألوان ممكنة أن تسمع والأصوات ممكنة أن ترى وهذا كله خروج عن الطبيع وعما يمكن أن يعقله الإنسان فإنه من الظاهر أن حاسة البصر غير حاسة السمع وأن محسوس هذه غير محسوس تلك وأن آلة هذه غير آلة تلك وأنه ليس يمكن أن ينقلب البصر سمعا كما ليس يمكن أن يعود اللون صوتا والذين يقولون إن الصوت يمكن أن يبصر في وقت ما فقد يجب أن يسالوا فيقال لهم ما هو البصر فلا بد أن يقول هو قوة تدرق بها المرئيات الألوان وغيرها ثم يقال لهم ما هو السمع فلا بد ان يقول هو قوه تدرك بها الاصوات فإذا وضعوا هذا قيل لهم فهل البصر عندك فهل البصر عند إدراكه الأصوات هو بصر فقط أو سمع فقط فإن قال هو سمع فقط فقد سلموا أنه لا يدرك الألوان وإن قال إنه بصر فقط فليس يدرك الأصوات وإذا لم يكن بصرا فقط لأنه يدرك الأصوات ولا سمع فقط لأنه يدرك الألوان فهو بصر وسمع معا وعلى هذا فتكون الأشياء كلها شيئا واحدا حتى المتضدد وهذا شيء فيما أحسب يسلمه المتكلمون من أهل من التي رأى أو يلزمهم تسليمه يعني هؤلاء الأشعالية وهو رأي سوفستائي لأقوام القدماء مشهورين بالسفسطة وأما الطريقة الثانية التي سلكان المتكلمون في جواز الرؤية فهي الطريقة التي اختارها أبو المعالي في كتابه المعروف بالإرشاد وهي هذه الطريقة وتلخيصها أن الحواس إنما تدرك ذوات الأشياء وما تنفصل به الموجودات بعضها من بعض فهو أحوال ليست بثوات فالحواس لا تدركها وإنما تدرك الذات والذات هي نفس الوجود المشترك لجميع الموجودات فإذا الحواس إنما تدرك الشيء من حيث هو موجود وهذا كله في غاية الفساد ومن أبيان ما يظهر به فساد هذا القول أنه لو كان البصر إنما يدرك الأشياء لوجودها لما أبكنه أن يفرق بين الأبيض والأسود لأن الأشياء لا تفترق بالشيء الذي تشترك فيه ولكن ولا كان بالجملة لا يمكن في الحواس لا في البصر أن يدرك فصور الألوان ولا في السمع أن يدرك فصور الأزوات ولا في الطعم أن يدرك فصور المطعمات ولا لازم أن تكون مدارك المحسوسات بالحس واحدة فلا يكون فرق بين مدرك السمي وبين مدرك البصر وهذا كله في غاية الخروج عما يعقله الإنسان وإنما تدرك, تدرك الحواس ذوات الأشياء المشاردة إليها بتوسط إدراكها لمحسوساتها الخاصة بها فوجه المغالطة في هذا هو أن ما يدرك ذاتيا أخذ أنه مدرك بذاته ولولا النشوء على هذه الاقاويل وعلى التعظيم للقايرين بها لما أمكن أن يكون فيها شيء من الإقناع ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة والسبب في مثل هذه الحيرة الواقعة في الشريعة حتى ألجأت القائمة بنصوتها في زعمهم إلى مثل هذه الأقاويل الهجينة التي هي ضحكة عندما عاني بتمييز أصناف الأقاويل أذن عناية هو التصريح في الشرع بما لم يأدن الله ورسوله به وهو التصريح بنفس الجسمية للجمهور وذلك أن من العسير أن يجتمع في اعتقاد واحد أن, أن ولا موجودا ليس بجسم وأنه مرئي بالأبصار لأن مدارك الحواس هي في الأجسام أو أجسام ولذلك رأى قوم أن هذه الرؤية هي مزيد علم في ذلك الوقت وهذا لا يرق أيضا الافصاح به للجمهور فإنه لما كان العقل من الجمهور لا ينفك من التخيل بل ما لا يتخيلون هو عندهم عدم وكان تخيل ما ليس بجسم لا يمكن والتصديق بوجود ما ليس بمتخير غير ممكن عندهم عدل الشرع عن التصريح لهم بهذا المعنى فوصف لهم نفسه سبحانه وتعالى بأوصاف تقرب من قوة التخيل مثل ما وصفه به من السم والبصر والوجه وغير ذلك مع تعريفهم أنه لا يجانسه شيء من الموجودات المتخيلة ولا يشبهه، ولو كان القصد تعريف الجمهور أنه ليس بجسم لمن صرح لهم بشيء من ذلك بل لما كان أرفع الموجودات المتخيلة هو المتخيلة هو النور ضرب لهم المثال به اذ كان النور هو أشهر الموجودات عند الحس والتخيل وبهذا النحو من التصور أمكن أن يفهم المعاني الموجودة في المعاد اعني أن تلك المعاني مثلت لهم بأمور متخيلة محسوسة فاذا متى أخذ الشغل في أوصاف الله تعالى على ظاهره لم تعرض فيه هذه الشبهة ولا غيرها لأنه إذا قيل إنه نور وإن له حجابا من نور كما جاء في القرآن والسنن الثابتة ثم قيل إن المؤمنين يرونه في الدار الآخرة كما ترى الشمس لم يعرض في هذا شك ولا شبهة في حق الجمهور ولا في حق العلماء وذلك أنه قد تبرهن عند العلماء أن تلك الحالة مزيد علم لكن ما تصرح به للجمهور بطلت عندهم الشريعة كلها أو كفروا مصجح لهم بها فمن خرج عن منهاج الشريعة في هذه الأشياء فقد ضل عن سوء السبيل وأنت إذا تأملت الشرع وجدته مع أنه قد ضرب للجمهور في هذه المعاني المثالات التي لم يمكن تصورهم إياها دونها فقد نبه العلماء على تلك المعاني أنفسها التي ضربت مثالاتها للجمهور فيجب أن يوقف عند حد الشرع في نحو التعليم الذي خص به صنفا من الناس لألا يختلط التعليمان كلاهما فتفسد الحكمة الشرعية النبوية ولذلك قال عليه السلام إن شرع أنبياء يمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نخاطبهم على قدر عقولهم ومن جعل الناس شرعا واحدا في التعليم فهو كمن جعلهم شرعا واحدا في عمل من الأعمال وهذا كله خلاف المحسوس والمعقول وقد تبين لك من هذا أن الرؤية معنى ضاير وأنه ليس يعرض فيه شبهة إذا أخذ الشر على ظهره في حق الله تبارك وتعالى يعني إذا لم يصرح فيه بنفي الجسمية ولا بإثباتها قلت قد عرف أن هذا الرجل يرى رأي الفلاسفة وأن أخبرت به الرسل في الإيمان بالله واليوم الآخرة أكثره أمثال مضروبة وهذا من أفسد الآراء وهو قول حذاق المنافقين الزنادق وإن كانوا قد لا يعلمون أن ذلك نفاقا وزندقة بل يحسبونه كمال التحقيق والمعرفة كما يحسب ذلك هؤلاء المتفلسفة وليس هذا الموضع موضع عبيان ذلك وإنما المقصود أنه مع كونه في الباطن يرى رأي الفلاسفة والمعتزلة في الرؤية وأنها مزيد علم كما يرى نحو منه طائفة من متأخر الأشعرية فقد علم أنه لا يمكن إثبات الرؤية التي أخبر بها الشارع معنى فيما يقولون إنه الجسم بل إثباتها مستلزم لما, يقوله لما يقولون إنه الجسم والجهة فقد تبين أنه من جمع بين هذين فإنه مكابر للمعقول والمحسوس وهذا مما قد بينه بالدليل فيقبل منه وأما زعموا أنها في الباطن مزيد علم فهو لم يذكر عليه دليل حجة وقد بين ما تقدم أنه لا حجة له على أصل ذلك وهو نفي كونه جسما إلا إثبات أن النفس الناطقه ليست بجسم وبين فساد ما به المتكلمون على أنه ليس بجسم بحجج واضحة ومعلوم أن الأصل الذي بنى عليه هو هذا النفي وهي مسألة النفس أضعف بكثير وأن جمهور العقلاء يضحكون مما يقول هؤلاء في النفس من الصفات السلبية أكثر مما يضحكون ممن يثبت رؤية مرئية ليس هو في اصطلاحهم بجسم ولا في جهة كما قد بيناه في غير هذا الموضع وأما دعوه ودعوه غيره من الجهمية من المعتزلة ونهوهم أن الرؤية التي أخبر بها الرسول مزيد علم فمن سمع النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر برؤية المعاينة وايضا: فإن أدلة المعقول الصريحة تدوز هذه الرؤية وإن لم يسلك في ذلك ما ذكره من المسالك الضعيفة فإن تلك المسالك الضعيفة إنما ضعفت لأن أصحابها أثبتوا رؤية ما ليس ولا هو متحيز ولا حال في متحيز فاحتاج لذلك أن يحذفوا من الرؤية الشروط التي لا تتم الرؤية بدونها لاعتقادهم امتناع تلك الشروط في حق الله تعالى فأما إذا قيل إن الرؤية المعروفة يصح تعلقها بكل قائم بنفسه وإن شرط فيها أن يكون المرئي بجهه من الراي وأن يكون متحيزا وقائما بمتحيز كانت الأدلة العقلية على امكان هذه الرؤية ما لا يمكن العقلاء أن يتنازعوا في جوازها وإنما ينفيها من نفاها لظنه أن الله تعالى ليس فوق العالم وأنه على اصطلاحهم ليس بجسم ولا متحيز ولا حال في المتحيز ونحو ذلك من الصفات السلبية التي ابتدعوها مع مخالفتها لصحيح المنقول وصريح المعقول والمقصود أن المنازعين للمؤسس يقولون له نحن نثبت بالكتاب والسنة والإجماع ونثبت بالأدلة العقلية الصريحة إمكان رؤية الرب ونثبت بالضرورة وبالنظر أن الرؤية لا تتعلق إلا بما يكون في اصطلاحهم في جهة وإلا بما يكون متحيزا أو حالا في المتحيز وإذا ثبت أن الرؤية لا تتعلق إلا بمتحيز أو حال في المتحيز مع أن المصح على هو الوجود وكماله ثبت أنه ليس في الموجودات وكماله ثبت أنه ليس في الموجودات ما لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز بل ثبت امتناع وجود ذلك وهذا يبقي هذه الصفة في النفس وفي الملائكة وفي الرب سبحانه وتعالى كما تقدم من الوجوه وكما ذكروه من الضرورة العقلية الوجه التاسع أن يقال قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل الفطر السليمة وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار وما نطغط به كتب الله تعالى وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع أن الله تعالى عز وجل فوق العالم وثبت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع أنه استوى على العرش فالعلو على العالم معروف بالفطرة والمعقول وبالشراية والمنقول وبالشرعة والمنقول وأما الاستواء فإنما علم بالسمع المنقول وأكثر أهل الكلام والفلسفة من النفاة والمثبتة يقولون هذا لا يمكن إلا أن يكون جسما متحيزا فيكون التحيز من لوازم علوه على العرش كما, يقود كما قد يقول ذلك أهل الفطر السليمه إذا بين لهم معنى الكلام وهذا يقتضي أن المعقول والمنقول يستلزم ذلك وهذه المقدمة الثانية قد قررها المؤسس ومتأخر أصحابه في غير موضع والأولى قد قررها عامة الناس من المثبتين للصفات وسائر أهل المدل وسائر أهل الفطر السليمة حتى ائمه أصحابه وإذا ثبت هذا في واجب الوجود امتنع أن يكون غيره من النفس وغيرها موصوفا بهذه السلوك لأن أحد لم يقل ذلك من العقلاء ولأن الفطرة والشرعة تقتضي ذلك فيها أيضا فإنهم يعلمون بهذه الطرق أن جميع الأمور داخلة في العالم وجزء منه يمتنع أن تكون لا داخلة فيه ولا خارجة منه ينتهي هنا مجلسنا هذا نبقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته